ولقد رسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء فهي قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون